نحن سمعت بقراص صاحب الارواح كدوس السرور بأن بعد أن ذات تثبتوا بشهادة العدلين والكلام هنا بأن شهادة العدلين تجه وقد وحضر دخلنا سالفان كنين استخدادة للجيء شهادة العدل من التقليد مسلم للدول وانا اريد اتثبت عدالة الموجع الفلانين بشهادة العدلين وحجيه شهاده العدلين مستفاده من تقليد نفس المرجع لان المرجع يؤتيه حجيه شهاده المسلم من التوحيد تقليد وهذا المرجع متوقف على شهاده العدلين وحجيه شهاده العدلين متوقفه على تقليد هذا المرجع من هو الذي يؤتيه شهاد شهاده العدلين ولا مسلمون بالجوا لا بد أن استعيد فجية شهادة العدلين من طريق آخر غير طريق التقليد لا بد أن استعيد في شهادة البينان فجية من طريق آخر طريق التقليد نفسه لأننا اعتمدنا بفجية شهادة العليم على تقليدنا السابق. وإلا المخروض أن تكون قطار عن الفجية إلا أن تكون تضع حي على فجيةها وجوازها بجوان إليها والمخروض أن فتوى الحين لم تثبت فجيتها بعد، لأنها كان شرائل فلا يمكن استفادة فجية شهادة مينة لأن تقليدنا السابقة من تقليدنا لا مدى بسبب الطريق المطار وما هو هذا الطريق المطار هناك أحد طرق ثلاثة الطريق الأول أن يدعى المجمع فإننا لم نسمع أحدا يقول بعدد تجيئة بيننا من خلال أننا لم نسمع أحدا يقول بعد حجية البينة من طقائنا تقدمين أو تأخرين نستفيد من ذلك قيام الإجماع على حجية البينة ويكون هذا الإجماع كافيا عن رأي المنصرين عليه السلام ولكننا هذا الاستبدال في غير محله باعتباره أمر لم يتبه استقراراً كافي لأطوال العلمات بالمتقدمين المتقدمين والمتناخرين بحيث يتكت إجماعاً محصاً كاشف عن رأيه المعصوم لم يتكت بدلالك خصوصاً وعن أكثرهم لم يتعرض لهذا الباب أو لم يبحث هذا الباب وعن شرارتهي وعن شرارتهي وكيف الشراطة التقليد وكيف لا هذا الباب لم يدرس لا يدفع المكتبين فتحصيل من إماع بين المتفاهمين والمتاخرين كاشف عن غريل معهوم على التحصيل فيسر ممكنا ويسر سبب الثاني أن يدعى الأطمئنان وإن عندنا طمنان عندنا قط سمن شئه شنو غض النظر عن منشئه على القطح بنفسه غض النظر عن منشئه على الطمنان جد بنفسه غض النظر عن منشئه فنحن عندنا قطع وطمنان بأن البينة في جهه شرعا وهذا القط أو الاطمئنان هو الدليل على حجيتها بغض النظر عن تقليد إذا حصل القطع والإثنان وعبدك على من حصل له ولا يكون دليلا لمن لم يحصل له المطروضنا نشك في حجيه البينات نحن إذا شككنا في فجية البينات قطع من قطع في الفجية أطمئنا من أطمئنا الفجية لا يكون دليلا بالنسبة إلينا فلا يمكنك الدليل الثالث الذي طرحه سيدنا الخويف في الفيسس وهو ان حجيه البينات حجيه عقلائيه بيان ذلك المراد بالبينات بحسب المصطلح اللغوي ما يتبين به الشيء او كنت على بينه من ربي من كان على بينه من ربه بينه أن يتبين به الشيء ما بالشيء هي الشيء الذي يوجب البيان والوضوح للأشياء لذلك سيرة العقلاء قامت على حجية كل إمارة توجب البيان والوضوح وسموا كل اماره بينه بين محاصف يا عدنين سيرة العقلاء إقامة وبناء العقلاء إقام على اتباع كل إمارة توجب البيان والوضوح بحيث تكون مصداقا للبيانات عنوان البينات وبذلك يعلم انه سيره العقلاء قامت على حجية البينات يعني حجية كل إمارة يتبيّن بها ولا إشكال في أن شهادة عادلين بشيء أمر يوجب بيان الشيء ويوجب وضوحه فيدخل تحت ما قامت عليه سيرة العقلاء من فنكية البينات بل يدخل تحت عنوان البينات حتى شهادة العدل الواحد في شاهد العدل واحد أيضا بنظر العقل أمره يوجب البيان ويوجب الوضوح للشاهد أيضا تحت عنوان البيانان بل يدفق تحت عنوان البيانان خبره مطلقة وإن لم يكن عادلين يعني المهم أن يكون بسم المهم أن يكون ثقة باللسان وإن لم يكن ثقة في محرام السلوك إذا كان موثوقا. ثقة لسانية فهذا كافي باعتبار أن الثقة وإن كانت وثاقته وثاقه لسانية الثقة أمر خبر الثقة أمر يوجب البيان ويوجب الوضوح فيندرج تحت عنوان بينان اذا الذي نريد أن نقولك بأن بناء العقلاء قام على حجيه البينين والمراد بالبينين المعنى اللغوي اي كل امر يوجب البيان ويوجب الوضوح وهذا المعنى اللغوي شامل لشهاده العدلين شامل لشهاده العدل الواحد شامل لخبر مطلق الثقه فان خبر مطلق الثقه ما هو حج في الاحكام الشريره جائزه الفيلم موضوعات الخارجية باعتبار أن خبر مطلق الثقاة يصدف عليه عنوان البينات يعني ما يجب البيان ما يجب الهضور ولذلك أيضاً قوله صلى الله عليه وَلَإِنَّمَا أَخِضِ بَيْنَكُبِ الْأَيْمَانِ وَالْبَيَّنَاتِ كلمة البينات في قوله ما يُرَجَنْ مصطلح الشرية وشارك العالمين ويراجع المصطلح الدعوي يعني انا احكم بينكم واقضي بينكم بكل اماره توجب البيان والوضوح سواء كانت شهاده عدلين او كانت شهاده عدل واحد او كانت شهاده اربعه شهود او كانت يمين اصلا فان القسان واليمين مثلا قد يصطف عليه عنوان بينات مثلا اذا رسول صلى الله عليه وآله في قوله إنما أقضي بينكم بالأيمان والبيانات. يوعيد بالبينات المصطلح لغوي يعني كل شيء أو كل إمارة توجب البيان والوضوح عند العقلاء وسيدنا القوية والكسسر والأخوة شهادة العدلين ما تحتاج إلى دليل حجية شهادة العدلين ما تحتاج إلى دليل لأن حجية شهاد العدلين نصداق المصادف البينات والبينه هي كل أمر يوجب البيان والوضوح وقد قامت سيرة العقلاء وبناءهم على حجية كل إمارة توجب البيان والوضوح وهذا البناء لم يردع على الشارع المقدس فلم نجد رواية أو آية تردع عن اتباع الإمارات الموجبة للبيان والوضوح ومن ذلك نستفيد الجيد الكريم ولكن ما ذكره حدث سر محل تامل اولا كانه ما قام عليه بناء العقلاء هو اتباع الاماره الموجبه للبيان والوضوح هذا صحيح ولكن الاماره الموجبه للبيان والوضوح هي الإمارة المفيدة للوثوق النفسي بمهدئة أمر البيان والوضوح لو لم يحصل الوثوق النفسي لم يحصل البيان والوضوح إنما يصدق على الإمارة أنها أوجبت البيان والوضوح إذا أوجبت الوثوق النفسي والله اذا لم يوجد الوضوء النفسي الاستقراءه ما بهي لا راسه طالع انا اوريد اتبيان النقطه ان ما يوجد اي يعني ما يجب البيان والوضوء ما معنى البيان والوضوء يعني وضوء النفسي اذا لم يحصل الوضوء النفسي لا تكون اماره موجبه للبيان والوضوء فلا تكون مطلقا بعنوان البعيد هذا واضح غير ان على هذا نقول شهاده العدلين لا يلزمها الوضوء النفسي فقد صح شهادة العدلين على عدالة شخص او اشتغالي او علمي ومع ذلك لا يحصل ذنب نفسي بشهادة العدلين فلا تلازم بين شهادة العدلين وبين صدق عنوان البينات تحصل شهادة العدلين لا يثبت قرائن بين العدلين بيان النضوض بشهادتهما يعني حصول النضوض وقد يحصل النضوض ولا تحصل شهادته العدلين فبينهما عموما من وجه إذن لا دليل على أن شهادة العدلين دائما تكون مصداقا لعنوان البينه للمصطلح اللغوي بينما ما ينتزم به الفقهاء ومنهم سيدنا قدس السرور أن حجية البينه حجية عبدية يعني إذا حصلت لك بينه يجب عليك اكتباعه سواء حصل لك الوثوق أولا ما حصل لك الوثوق هذا دليل على أن حجية البينه لا ترتبط لماذا بالبيان والوضوح وانما هي حجه تعبديه في نفسها الذي نريد ان نقوله بانه كلامنا الان في ان شهاده العدلين هل هي حجه تعبديه حصل الوثوق بهما ام لم يحصل هل نقط كلامنا الدليل الذي أقامه سيدنا قدس سره دليل على أن شهاد العزنين حجة إذا أفادت الوثوب على الأثر المحلي كلمة مهل كلامنا هل أن شهاد العزنين حجة تعبدية حصلوا ثلاثة من يحصان هم ترين الذي أقامه فلا يثبت هذا غاية ما يثبت أن شهاد العزنين حجة إذا أورثت فوضوح والبيانة هي أورثت سوء هذا هو أمر بناء على كلام سيدنا في ساره لا بد ان نلتزم بان حسن الظاهر الذي سبق الحديث محمد حجع خلائي وليس حجه حبودي لان حسن الظاهر مصداق من مصادق البينه بالمعنى اللغوي يعني ما يورث البيان والوضوح ينطبق على حسن الظاهر ايضا فإن حسن الظاهر اذا مصداق من مصاديق البيان، يعني مصداق من مصاديق ما يوجب البيان والوضوح. بحيث إذا لا بد أن يلتزم في السناعي، يلتزم في حسن الظاهر بأنه حجة تعبدية، لا بد أن يلتزم في حسن الظاهر بأنه أيضاً حجة عقلانية. أما حسن الظاهر طريق إنياً عقلانياً للكشف عن العدالات وليس حجة تعبدية. فيدور حسن الظاهر مدار حصول. فلو لم يحصل الوضوء لا يكون اصلا الضار الحجه واذا حصل الوضوء يكون اصلا الضار الحجه فلا يكون الصدق حججه التعبديه بل حججه العقلائيه لا بد ان بذلك بناء على هذا المبنى وثالثا بناء على هذا المبناء مسيرك للعقلاء قامت على حجيه بمعنى ما يوجب البيان والوضوح اي ما يوجب الوسوح وإن لم ولم يحصل رجل من قبل الشارع عن ذلك بدأت قوله صلى الله عليه وآله إنما أقضي بينكم بالأينان والبينات يشمل كل إمارة القلائية توجب البيان والوضوح منجب لك ذلك ما يستعمل الآن في اكتشاف الجرائم من معرفة مثلًا المصادر من مثلًا استعمال أجهزة معينة توجد في العالم وتطور على اي حال. معودًا يلتزم سيدنا عبد الروح بأن سائر الإمارات العقلانية التي تستخدم الآن لتحديد الجريمة ولتحديد مثلًا. الفاعل الجريمه محتاج عشان عنده و المجنون قاتلان حتى انه قاتل بواسطه اجهزه معينه او بواسطه معرفه البصمات مثلا ولا تقوم حاله عدلين على انه قاتل ولا أن لازم يتم قامت اختصاص عليه انه حصلت دينه بالمعنى اللغوي وهو ما يوجد البينه والوضوح حصلت ف اذا كان قوله صلى الله عليه واله عامه ولكن كن معي وجود بان الوضوء قال لي بانك ولدت زينات السبوء سيدنا يوجد بانه لا يوجد بانه لا يوجد بانه لا يوجد بانه لا يشهد بانه قاتل يوجد بانه لا يوجد بانه لا يوجد بانه لا يوجد بانه لا يوجد بانه لا يوجد بانه لا يوجد بانه لا يوجد بانه لا يوجد بانه لا يوجد المسألة مسألة تعبدية. وأنا الآن مثلاً بهذه الموارد، نكتشف من خلال هذه الموارد انه هنا يكتب بيمين، هنا لا يكتب إلا بأربعة، هنا يكتب بيمين، هنا لا يكتب بيمين. هنا مثلاً يكتب بأنه شاة مرأتين، هنا لا يكتب بشاة مرأتين. من خلال هذه الموارد كثيرة. بعض سبب المثل، مسألة مسألة لو كان مورد واحد، نقول أدلوا لعقلة خصص. لكن من خلال كثرة هذه الموارد، في موارد يعيده الجميع، في موارد لا يقبل الجميع، في موارد يقبل شهاد المرأة، في موارد لا يقبل، في موارد يقبل شهادة الرجلين، في موارد يشتري الأربعة. نستفيد من هذه الموارد أن أمور أمور تعبدية بعد، وليس البناء بالمعنى العقلاني والبناء بالمعنى. حلو. فإذا من خلال ذلك نحن نقول لا دليل على حجية، لا في إثبات العدالة، ولا في إثبات الإشتراء، ولا في إثبات العنيمة، وإنما المدارة في كل ذلك على القسمان الذي يجنه يتكلم عنه. ثم قال تثبت بالشهادة العدلين وتثبت بال. الشياع المحيط للعلم خلق محيط للحلم طبعا هنا يعلم الأعلام بأنه الشياع محلمات موعد مدى للعلم الشياع مدى ولو حصل هذا العلم الطريق الآخر ما له الموضوعية والمناطية هو العلم الشياع فلو حصل العلم من طريق اخر حصل العلم من استكفاءه الحجرين او حصل العلم من رفض الطير أو او حصل العلم مثلا من الموضوعيه والمناظير العلم اشياء مجرد قريب الى العلم سبب تفويض الحصول وطبعا مرادنا بالعلم ايضا العام من العلم الوجداني والعلم العادية نعم العُّ blir bray هم هم فإن الاضمنان يقابل واحدة مالخلاف العلم الوجداني لا يقابل واحدة مالخلاف فاطرة العلم الوجداني لا يقابل واحدة مالخلاف فحجية بنظرهن حجية ذاتية لا يمكن الرد عنها شرعا ولا يمكن تأسيسها لا يمكن تأسيسها، ولا يمكن أن ردع شرعا بنظرهن عندهم القاط حجيته وحجية الذاتية من ذاتيات القاط أن يكون حجية بل ذاته يلحجية فإنه ليس شيئا به انكشاف، بل هو انكشاف نفسه فلان عندما يقولون بان القاط ليس شيئا له الانكشاف بل هو عين الانكشاف يكون حجيته ذاتية وحينئذ لا يمكن تأسيسها ولا يمكن إلغاؤها هذا بالنسبة للعلم العلم وأما بالنسبة للعلم العادي يعني الأطمئنان الذي يقابله احتمال الخلاف لكن الاحتمال المقابل للأطمئنان احتمال وهمي لا يعتني به العقلاء ولا يعتدون به فكرنا فيما سبق هل أن الأطمئنان حجي حجيته ذاتيه كحجية القاطع باعتبار أنه لا يمكن تأسيسها ولا يمكن إلغاؤها شرعاً كما في القاض أو أن حجية وحجية عقلائية يعني العقلاء يعتبرون الاطمئنان علماً وحجتين والشارع لم يرد عن ذلك ويستطيع من ذلك حجية الاطمئنان لا نقاش في ذلك حجية وإنما النقاش في من شاء حجيتين هل من شاء حجيتين أن حجيته ذاتية القاض أو أن من شاء حجيته بناء عقلاء اما انه لا اشكال في تلكيته فعلى اي حال اذا حصل العلم الوجداني او حصل الاطمئنان بالعداله فذلك كاف في ثبوتها بغض النظر عن منشا امامه الله هل منشاهما هو الشيعه او غيره؟ التي بعدها إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلد العدو الماضي ذكرنا فيما سبق أنه هل أن شرائط التقدير شرائط حدوثية أو شرائط حدوثية من إذا قلنا بأن شرائط التقليد شرائط حدوثية تعليم المسألة الثمامة حتى لو عرض له بعد ذلك ما يوجب فقدا مقللا للشرائط يجوز له البقاء على تقليده باعتبار أن هذه الشرائط شرائط حدوثية وليس الشرائط حدوثية وبقائية نعم إذا قلنا بأن شرائط التقليد شرائط حدوثية وبقائية كما عليه مشكوره لا بد من استمراريه هذه الشرائط في جواز التقليد اذا بنينا على ذلك وقد قلنا بان الارتكاز يساعد على هذا وان ارتكاز المتشرعات ناظر الى ان منصب التقليد منصب نيابه عن الامام ومنصب النيابه لا يليق به فقط شرطا من الشرائط سواء كانت هذه الشرائط موجبة لزوال عنوان الفقيه كما اذا زال عقله او زال علمه او كانت هذه الشرائط موجبه لزوائد عنوان العادل او غيره من العالم على اي حال بما ان ارتكاز المتشرعه قام على اعتبار ان هذه الشرائط شرائط حدوثا ورخاءا فمتى ما احتل من هذه الشرائط بنظر المكلف وبحسب تشخيصه فحين اذن لا يجزيه المقاحل التقليد سواء حصل لهم العلم الوجداني بفضل الشر او حصل لهم العلم طاحب كبير الشهد او بشها التعب واحد فيما نرسل القرآن او بشها في مطلق التقام فيما نرسل إذا حصل له العلم الوجداني أو التعبدي بأحد الطرق الذي في دفنان شاهد عدين شاهد واحد شاهد مطلق التقام حصل له العلم بأن المخلد فاقد من من الشرائط فحينئذن لا يجده البقاء على التقليد أما إذا لم يحصل له العلم فلحصل مجرد باحتمال فإن الاحتمال لا يغني شيئا بل يستصحبه الفنكيين ويبقى على جواز التقليد سيد الإمام رحمه الله في تعليقه لي يقول بأنه خذ بعض الشرائط فتوى صحيح ويجب عليهم عجول في الإدارة وفي الانشتهاد والخطوة بالأعداء مع الشرائط؟ يابت. ويلاعز إذا تبين لو أنه مضاقل في كما قلنا على الأحوات وجوب الضقيلة العالمة أيضا نقول الأحوات وجوبة العدولة عنها فيها غيرين المتلطة عن احتياط, احتياط نحن لا معامل يقول المتلطة عن احتياط خطوة مما أنك مثلا تقول في مسألة تقليل الأعالم الأحوات وجوبة الضقيلة العالم كذلك في مسألة فقط وشارك العالمية تكون قادم أحوال وجوبا للعدل عنه إلى غيره لأنه فتوى تأخذ. إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقته للشرائط يجب على المقلد العدول إلى غيره يجب في موارد الوجوب أحوال وجوبا في موارد الحقيقة الوجوبية مسأل والعشرون إذا قلد من لم يكن جامعا ومضى عليه برهة من الزمان ثم انتبه الى ان هذا المقلد غير جامع كان كمن لم يكن ولم يفقه الا من الاول من جامع هذه المساله السابقه جامع للشرائط ثم فقد الشرطه هذه مساله من الاول تبين انه مجامع الشرائط اصلا الاول من لم يكن جامعا من الأساس ومضى عليه ضرعة من الزمان كان فمن لم يقلل اصلا فحاله حال جاهل القاصر أو المقصر هنا تذكر أمور ثلاثة الامر الأول تارة يتبين له الخطا في المستناد وتارة يتبين له الخطأ في الاستناد فارة يتبين له الخطأ في المستناد المستند مخطئ مو مضغن البينة التي اعتمد عليها في تشخيص أن هذا عادل أو تشخيص أن هذا مجتهد أو تشخيص أن هذا أعلام أو ما أشبه هذا البينة هي الخطأ خطأ في المستند. المستناد هو ما المستند أخطأ, المستند أخطأ. فإذا كان أنه يبين بنفسها كانت مشتبهة في هذا الموضوع أخطأ المشكلة هذا خطأ في المستوى، ودار خطأ في الاستنام هو كان يعتقد أنها دوننا ثم تبين يقول لا بسهر. بسهر أو تبين عدم علمه أو تبين مثلا أنه هو في لم يعول على طريق صحيح هذا يسمى خطأ شنوه؟ في الاستناد أثارا يكون الخطأ عند المستند المستند مصحح وثارا يكون الخطأ في نفس الاستناد على تذكر مثلا إذا عند الحاكم بالهلاس ينفذ حكمه ما لم يعلم خطأه أو خطأ مستنده خطأه يعني خطأ الاستناد أو خطأ مستنده إنما ينفذ حكم الحاكم في إذا هلاس إنما ينفذ حكم الحاكم فيما لم يعلم خطأ من خطأ السناده أو خطأ مستنده وليد أعلم لا هنا ايضا البينة التي حول عليها تبين الخطأ إما في استناده وإما في المستناد وأنه تبين أن هذا أصلا غير جامع للشرائف من الاول هذا هو الأمين الأمر الثاني أن يكون بحكم الجاهل القاصر. كأن عول على بينه من قبل المسلمين عول على بينتين, بينتين واستند اليها ثم تبين ان الخطا عند البينه خبز جاهل قاصر يكون جاهلا مقصرا بحكم الجهل المقصر بحبه لهذا المرجع المعين والمثنى ولي غلاقته مثلا عن المرجع صاحبه أخلاقين وصاحبه هذا جذابية خاصتين للنفور بس <تصفيق> في بعض الأحيان جذابية نالية لقائح مرات <تصفيق> رجعاً فحين لديه مدن لحبه ورغبته نتيجة الأخلاق ونتيجة جوابه المالية أو الأمور الأخرى فالتفاعل ما راى المحتم ولا فاصل ما هو يناله ما راى هو هو هو هو هو الاطمئنان هذا هو ما هو هو هو هو مع هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ثم بعد وقت من زمان تبين ان هذا غير جميل هذا سبب جاهل مقصر الامر <تصفيق> الثالث ذكرنا فيما صلاح بانه اذا عدل من مجتهد إلى مجتهد او من ملك الى حيين يراعي في اعماله مطابقه فطوالا يجب عليه تقليده فاعليه <تصفيق> في الواقع لا يمكن فتعرفه. فجميع أعماله السابقة التي كانت طلق فتاوى من لم يكن جامعا للشرائط يعرضها على من يجب عليه تقليده فعلان وقد قلنا بأنه إن طابقت فتاوى من طابقت أعماله فتاوى من يجب عليه تقليده فعلان فهي صحيحة سواء كان جاهلاً قاصرا أو ما قاسران إلا إذا لم يكنشى من مقصد الخبى في العبادات في بعض العبادات ماذا نشى من مقصد الخبى يبطل عمله يبطل عمله لا من حيث أنه كان جاهل المقصد بل من حيث أنه ما هوشى المقصد الخبى؟ قال فتوى من يجب عليه تقليده فعلًا عمله صحيح سواء كان قاصر أو مقصد. الا اذا كان بعض العبادات لم يتمشى فيها قصد القوم فبطلانه يعني عدم وجود قصد القوم فيها وليس بطلانه مستندا الى كونه جاهلا قاصرا او مقصرا ام خليفه واما اذا تدين ان أعماله مخالفه فتوى من يجب عليه تقليده فعلا فيجب الاعاده سواء كان جاهلا قاصرا او مقصرا اي في موارد تكون قاعده لا تعاد حاكمتك فيها لا تعاد الصلاه الا من خمسه الطهور والوقت والقبلة والوقوف والسجود في هذه المواضع الخمسه اذا تبين الخلل فيها يجب الاعاده في غير هذه الموارد الصلاه لا يجب الاعاده اذا كان جاهلا قاصرا فلا يجب الاعاده على الجاهل القاصر إذا كان إخلاله في الصلاة بغير الموارد الخمسة والمقطب القاعدة هو الإعادة ذاتبين أن أعماله ومخالفة لفتوى من يجب عليه تقلده وفعله يجب عليه إعادة قاصر أو مقصر نعم في الموارد التي تكون قاعدة لا تعاد جارية فيها لا يجب الإعادة على الجهل قص عقم قاصر فاهم سبعة المسألة السادسة والعشرون إذا قلده من يحرم البقاء على تقليد النبيين ان صاروا خط مجراه انت كذا نسأل فإذا هذا لا المشروع إذا, إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات ثم قلد من يجوز البقاء له أن يبقى على تقليد الأول في جميع المسائل إلا هذه المساله سلف <تصفيق> قلّل ألّ السيد الشاغروني يحرم الله سيدك من شاغروني قلّل <تصفيق> ألّ السيد الشارف كان يحرق بقاة أنه يحرم البقاء على تقديمه فالسيدة قال إنه يجوز البقاء على تقديمه فهين يدن بعد أن انتقل إلى تقديم السيد القاضي لا اشكال في انه يجوز له البقاء على تقليد السيد الشارودي في بقيه المسائل ولكن الاشكال في انه هل يجوز له البقاء على تقليد السيد الشارودي في هذه المساله الا ومسألة مساله كرمه البحار كلام هنا سنقول في بيان ذلك اولا فتوى الميت تسقط عن الفجيات بمجرم موتير كما سبق بيانه السادقان بأن عنوان أهل الذكر وعنوان أهل الفقير وعنوان مثلاً الراوي لا يشمل الميّد لأن الميّد لا عنوان أهل الذكر أو عنوان الفقير أو عنوان الفقير فتسقط فتوى عن الفجيات بموتير ولا تكون فتوى حج إلا عبر فترة حي اذا اختر حي بحجي الفتوى صارت فتوى حجب العنوان الثانوي و لم تكن حجب العنوان الثانوي و هي فتوى ما يدلس الحجب لكن بما هي فتوى مستندة الى فتوى الحي تكون حجب و انما تكون حجب العنوان الثانوي و زاد العنوان الثانوي حين ياتي هذا هو الثاني النقود فتوى الحي انشملت هذه المساله زم يجوز تقليل بقية المسائل، وان شملت بقية المسائل لم تشمل هذه المسائل. يعني لا يمكن لفتوى الحين أن تشمل. جميل. لا يمكن لفتوى أن تشمل مسألة حرمة البقاء وبقية المسائل. شموله البقاء يعني ما في بقية المسائل. المسائل يعني ما <تصفيق> فشمور فتوى الحي لكل الأمر حرمة البقاء وبقية المسائل ينزر له التعبد المتناقضين والتعبد بالمتناقضين خبيهة أن يتعبّذنا الشارع بالعمل بالمتناقضين هم يتعبّذنا كمثالannah بنiewحroمة البقاء هم يتعبّذنا بالبقاء choices في مقية المسائل، فشمول خالحي لكنا المس المسألتين مستقزمون للتعبّذ والتعبد والتعبّذ بالمتناقضين خبيهة إذن فتوال الحي لا تشملو كلّ إما أن تشمل رميست مسال البقاء ان لا تشمل بقيه المسائل ثالثا نقول فتو لا تشمل الا بقيه المسائل ولا تشمل هذه المسائل لماذا الوجه فالوجه الاول ما سبق ذكره في المسائل السابقه وهو انه كل ما كان وجوده مستلزما لعدمه فهو 타 ما يكون وجوده مستلزما لعدمه بحال لان يقول مثلا يجوز لك البقاء على تقليد الميت حتى في مساله حرمه البقاء بالنتيجه تكون حجيه هذه الفتوى مستلزمه لعدم حجيتها متى تكون هذه الفتوى حجة فتوى حرمه البقاء فتوى هرمة البقاء متى تكون حجية إذا شملتها فتوى الحج إذا شملتها فتوى الحج صارت حجية إذا صارت حجية لازم من حجيةها عدم حجيةها لأن تقول عن نفسها لا تؤمنني حتى في هذه المساله فيستلزم من حجيةها عدم حجيةها وما يستلزم وجود وعدم محاولة من شمول فتوى الحج هذه الفتوى هرمة البقاء تثبت حجيتها ومن يقوط حجيتها يثبت عدم حجيتها لأنها تصرع أنه لا يدرد البقاء حتى في هذه المسألة وما يستلزم وجوده على المحال فكل شمول مستلزم للمحالة كل محال لذلك فتو الحيلة تشمل فتو المين في هذه المسألة هذا أول ثاني متى يكون الشيء حجيه إذا احتمل مطالقة للوافة؟ كτίه ما يحتمل مطابق الواقع. كل شيء إنما تثبر له الحجية إذا احتمل انه مطلق الحجي احتيب은 انه يطابق الواقع ولا يطابق جد أبل ارتبطbul الحجية أمّا لا نحتمل انه مطابق الحجية قطعان قياس قطعان القياس لا يطابق الواقع ما يمكن جعل حجية ما يقطع بعدم مطابقته للواقع يستحيل تعلي الحجية ذل. لأن الحجية معناها تمجز الواقع من خلاله، وتعبر والتعبير عن الواقع الخالق الواقع. الحجية هذا معناها، الحجية معناها منجزية ومعذريه. المنجزية معناها تمجز الواقع خلاله مطابق الواقع. المعذريه معناها معقولية كع الواقع الخالق الواقع. فالفجية لا تكون إلا في مورد يُحتمل مطابقته هذا الشيء الواقع أما في مورد يقطع جعل مطابقته يستحيج على الفجية بالنسبة لهذه الفتوى نقطع بان الحرفة هم خالفة قاطعان فلستحيج على الفجية اللي عن قاطعان العمل بهذه الفتوى مخالفة دماغ لأنه في الواقع إما يجوز البقاء على تقليد الميت أو الحين. إن كان في الواقع يجوز البقاء على تقليد الميت هذا المتوقع على خذار في الجنايات عمل بقاء، وفي الواقع يجوز البقاء. وإن كان في الواقع يحرم البقاء على تقليد الميت فيحرم تبع هذه الفضائة من عمل البقاء أيضاً، فقطع هذا العمل بهذه الفضول خارج الواقع الذي حايله. فسوء ما يزيد بحرمه البقاء قاطعا وخالفه للواقع لأنه إما أن وجود البقاء في الواقع هو هذا المدوّع حرام إذا هي مخالفة، وإما أنه يعمل البقاء في الواقع فالعمل عمل بها المدوّع حرام لأن العمل بها بقاء والبقاء حرام في الواقع؟ فقطع عن العمل بهالمدوّع مخالف الواقع على كل التقديرين، وما يقطع بأنه مخالف للواقع على جميع التقديرات لا إبطاء في جيّتِه. خرابي. فشمول فتوى الحي لهذه الفتوى وجعل الحجية لها مستحيل لانه في مورد يقطع بعدم حجية عن لهذه الفتوى صار واضح نظركم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>